سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض yan <laughs> اَلَّذِي قُلْتُمْ آمَنْتُمْ تُرَاوِنُ ثُمَّ إِذًا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِئُونَ Oh-oh-oh-oh-oh-oh <laughs> o min on the left min aati qu la a ti la fuسati Oh, midnight. وَلَهُ م في الس وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أظل مِنَّا نُصْرِفُ فَأَصْبِحْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِي قُرْبِ الرَّبِّ اللَّذِي تُفْقِرُهُ na <laughs> والضحى والليل What well, وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرضت فانصد وإلى ربك فانوار يا كَنَّنَا أَعُوذُ بِكَ وَإِيَّاكَ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه غير المغضوب عليه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ eta <laughs>